وحجب القوة المرافقة وانقراض ضابط الواقع بمجريات الأمور وبالشهادة وكذلك الصراحة السريع للإجراءات. ندفع بانتفاء خلط المستهم بالمضبوطات وبالتالي انتفاء خلطة بالواقع محل الاتهام برمتها. ندفع بعدم صوافق تمت لديل اثنان يصح ما معه والحال كذلك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 النهارده سعادتك بالنسبه للسيجار النهاردة اه ده النهاردة هو قايل ان اه ده التحريات كامل والقفازات وهنفذ النهاردة ده ده اللي هو زعم هو ضبطها مع الرجل ده بيقول ال الرجوم الكيف ولا ايه والله والله الشبوك ليه والله ما هو كانت يعني بنص حصلت في اتجاه وبانب الحيازه وهيدلل على ذلك القطر التجاري بعد نافي الريان و ويدلل سعادتك ما في الاوراق لا حاجة حاجه انا هجيب قدام روايات الروايات دي ضبط المباح واروالك يا بسعادتك في وستي يا يعني ميه. اللي, ميه. اللي انا هتكلم بقى ببه. في اي منتفروع انا هتكلم لا انا انا انا انا هتكلم وقال انتقال للمكان المحدد ليا سالفة اللي هو زعم من قضبة صلوبة الداخل وقال روحت ونشرط القوة حوالي الماسكة ودخلت الواحدة لمكان الضار